بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا المزمنكم الليل إ ل ا قليلا نصفه أ و انقص منه قليلا او زد عليه ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا إ ن ان س ل عليك قولا ثقيلا ق ي إ ناشئه الليل هي أ ش د وطئا و أ ق و ى م قيلا إ ن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك و ت ب ث لإليه تبتيلا رب موسوعه ش ر ا ل م غ ر النابلسي للعلوم ه ج ه ج ر الاسلاميه ج م ي و ذ ن ك ذ ب ن أ و ل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 وكانت الجبال كثيبا مهيلا إ ن ا ارسلنا إ ل ي ك م رسولا شاهدا عليكم كما أ ر س ل ن ا إ ل ى فرعون رسولا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 كان وعده مفعولا إ ن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إ ل ى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ث ل س ي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أ ن لم تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من ا ل ق ر آ ن علم ان سيكون منكم مرضى واخرى في ب واخرون ن فضل ل يقاتلون في سبيل الله فاقراوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه الزكاة و أ ق ر س و ل ه ق ر ض ا ح س ن ا وما تقدموا ل أ ن ف س ك م من خ ي ر تجدوه عند ا ل ل ع ه و خيرا و أ ع ظ م د ر ا و ا س ت ل ا م ي ه ان الله غفور رحيم